بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصفه يجمعين أما بعد هذا هو المجلس الثالث وحشر في شرط الثلاثيات بخال رحمة الله تعالى كان هذا المجلس في ثامن من شهر لعام الرابط الثلاثين بعد الأبعانية ولم تنهر نبي صلى الله عليه وسلم قال ابن خالي الله تعالى أدتنا النكيب النباهي أدتنا النكيب النبي عبيد قال رأيت أثر ضغمة في ساق سلمة فقلت هذا مسلم ما هذه الضغمة فقال هذه ضغمة أصابقني يوم خيبة فقال الناس أصيب سلمة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفتت فيه ثلاث نفتات فمشت فيتها حتى استعر <يستحق>? الله الحمد لله الصلاة والسلام <تكلم> على رسول الله وعلى ياله وأصحابه ومن هذا الحديث الرابع عشر من ثلاثيات أمام المكارين قد أخرجه في كتاب المغازي تحت داد غزوة خيبة وقد مرت بنا عدة أحاديث من الطريق نفسه والحاديث سلمة على وجه المصوص فسلمة إن الأكوى له النصيب الأوفر من ثلاثيات المخارئة اكثر الروايات الثلاثيات عند البخاري سلام هو المصنف الطالعه وقوله هذه هذه ضربه اصابتني يوم خيبر جاء في احد النسخ نسخه المخاري هذه الضربه اصابتها هكذا مثلا اصابتني فقال السفاريني فقال القوري فيما نقله عن قصطلاني من حتاب إرشاد الساري أصابتها أي ساقي أي أصابت ساقي وقال كذا وقع في نصح البخاري فقيل الصواب أصابتني كما هو في الرواية التي اختارها أصحاب الصلاحيات وكذا هي في رواية الإسماعيلي صاحب المستخرج النصفية والبكاري فقيل إن الضمير راجع إلى الركبة وقيل بل يرجع إلى الساق معتبار الجارحة كما في قوله تعالى والتفت الساق في الساق هما قال وهذا هو الصواب ان في قوله اصابتها راجع الى الساق فما كون الضمير كون الضمير, الضمير راجعا الى الركبه ففي غايه البعد و في النبي صلى الله عليه وسلم نَفَثَة فيه ثلاث نفثات النفثات جمع نفثة و النفث النفث الفاء فتح النون والفاء اي النفث ويجب هنا النفث النفخ دون دون التفل وفوق النفخ كما نقل القاربان هي فوق النفخ ودون التفليل وقد تخرج بريق وبغيبه قد يخرج معها القليل أو الرزاز من أمريك وهذه هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها دائما الظالما في الرقية كان إذا رق نفسه أو رق غيره ينفص هذه الصلات نفض هاكذا طقط يعني هي ليست نفخا دون النفخ و وفوق النفخ ما ضرب وكذا ليست تفلا انه لا يدفل وإنما يدون التفل يخرج القليل من الريق خلال هذا خلال دين نفسه هكذا فيفعل هذا إذا رقى نفسه كذلك من المعوذتين وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما على نفسه المعوذتين والإخلاص قبل أن ينام كما صغت الحديث رائشه في الصحاح وقوله فما حتى حتى ساعتين هكذا جاءت الساعه مجروره بالكسر كما في النسخه النوليه اه وقيل انها تصح ايضا بالنصب ااا على أن حتى يحرف جر ولكن في محل النصب بتقدير الزمان و هذا الحديث إثبات فضيلة رقية إثبات فضيلة رقية النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رقى أحدا فإنه في الغالد يبرأ كما أيضا صنع ما علي لما أصابه واجع في عينه فيما ذكرناه الحديث ساهل بن في غزوة قيبر أيضا نعم أشعر من تقل الحديث الأسبابة؟ والصديق في الله تعالى حدثنا ابو الله عنه قال قدمنا عن ري الله عليه وسلم فعرضنا له طمع استعمله علينا نعم هذا الحديث هو الخامس وعشر من الثلاثيات وهذا مما يعني قرره العيني في عمزة القاري في القصطلاني في ارشاد الساري أنهم لما جاء ذكر هذا قالوا أنه الخامس وعشر من الثلاثيات على الترتيب التي نمش عليه وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي أيضا تحت بال بعثوا النبي صلى الله عليه وسلم مسامة ابن زيد إلى الحرقات من جهين ودعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد إلى الخرقات من جهينا والخرقات هي جمع خراقة بفتح الراء وهي كما نقل القار على وزن همزة على وزن همزة هي بطن من مطون جهينة وجهينة قبيلة كبيرة قد استفتح البخاري هذا الباب بحديث أسامة النزيد أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة أو إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل أنا رجل من الأمصار رجلا منهم فلما ظشيناه أي يعني كذا أن يقع عليه فقال لا إله إلا الله فكفى الأنصاري وكفى يده فقال أسامة فطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا ظلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله فقلت يا رسول الله إنما قالها متعوذة فكرر الرسول صلى الله عليه وسكلاه قال أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله قال أسامة فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ يعني تمنا أسامة أنه لم يكن دخل في الإسلام إلا بعد هذه الفعلة حتى لا تحسب له في الإسلام من شدة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ولكن هذا الصنيع كان اجتهادا منه والنبي صلى الله عليه كان انكر عليه ولكن لا يعرف انه ألزمه بالدية آه. انه ألزمه بدية هذا المقتول فدلع هذا على ان النبي صلى الله عليه كان اشتد عليه في الانكار رضي الله عنه الا انه يعني يعني علم أنه فعلهم اجتهادا منه رضي الله عنه فلا يطعن على أسامة بهذا كما يصنع أهل البدع الذين يتخذون هذه الواقعة ذريعة للطعن للصحابي الجبيل أسامة إن زيت حبه وحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حبه ومن حبه ف سيأتي الاستشكال في إراد البخاري الحديثين هذا المسيريات هذا الباب وانه الحق ليش بقصه اسامه هذه هو قول سلم غزوته عن نبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات قد جاء تعين بعض هذه الغزوات في رواية حماد ابن مسعدة والتي أوردها البخاري وأيضا في الباب نفسه فروا حماد ابن مسعدة هذا الحديث أيضا عن يزيد يزيد أيضا عن سلم أنه قال مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات فذكر خيبر والحديدية ويوم حنين ويوم القرد يوم حنين ويوم القرد فتح القفر قال يزيد, يزيد ونسيت بقيتهم ذكر الحافظ رحمه الغزوات التي, التي نساها يزيد هي غزوه الفتح وغزوه الطائف وغزوه تبوك فتصير سبع و كما قال الخافر وغزوة تبوك وهي آخر الغزوات النبوية وقوله بعد ذلك وغزوة مع ابن حارفة استعمله علينا اختلف في تعيين ابن نقل البعض أنه أسامى ابن زيد ابن حارثة وقالوا من أجل هذا الحقه البخاري في هذا الباب لأنه أشار إلى أنه قد أفز نعم أسامى ابن زيد ابن حارثة وكأنه أدخله في هذا الباب من أجل هذا ولكن أغلب الذين رووا الحديث في خارج الصحيح نحو أبي عوانى في مستخرجه على مسلم والحاكم, والحاكم, والحاكم في مستدركه وابن حدان في صحيحه والطبراني في موجنه الكبير أخرجوه جميعا من عدة طرق عن أبي عاصم أنه في روايته زيدة ابن حارفة هكذا قال زيدته مع زيد مع زيد ابن حارفة ولم يظفر أسامة فمن هذا استشكل البخاري بهذا الحديث في هذا الباب لأنه لا يعني علاقة له بغزوة أسامة أو بخروج أسامة الى الخروقات من جوين فوا كما نقل الخالدي هنا بعد ان عين وزراء ان زيد قالوا المناسب ان يراد به اسامه ابن زيد بن حارث قال قوله اخرجه البخاري في كتاب اي قول في كتاب المغازي في باب دعوه ناقه النبي صلى الله عليه وسلم ان زيد الى خروف يعني يعني ازال الافتراء الوارد يكون اصلا و الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما استفتح البخاري كتاب المغازي بباب غزوه العسيره او الغشيره فاخرج ان ابي اسحاق انا قال كنت مع زيد بن ارقم فسئل كم غزى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبع عشرة غزوة فقال تسع عشرة غزوة فقال كم غزوت أنت معه فقال سبع عشرة غزوة فقيل له أيهم كانت أول قال الغسيرة أو في رواية الغشيرة فهذا الحديث قد أورد الحافظ بن حجر استشيالا عليه في شرحه بهذا الداب أنه قد ثبت بإثناد صحيح من حديث جابر رضي الله عنهما وأصلو في مسلم أنه قال غزى النبي صلى الله عليه وسلم 21 غزوة فقال الحافظ في الجمع دين الحديثين أن زيد بن أرقم كان صغيرا فلم يدرك أول غزوتين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهما اللتان عينهما مخري في ألباب نفسه فيما علقه بصيغة الجزم علي بن إسحاق صاحب المغازي أنه قال أول ما غزى النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء الأبواء ثم بوات ثم العسيرة آه. فذكر الحافظ أن الغزوتين التي سقطت من زيدهما الأبواء وبواط وأنه رضي الله عنه لم يشهدهما مع النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أيضا في, في حديث زيد أنه يمس سئل عن الغزوات التي شهدها عن نبيه قال سبع عشر أغزوة فقط حتى لم يشهد التسع عشر التي فكر أنه غزاها النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك قول سلم غزوت مع النبي سبع غزوات ويتكلم عن نفسه لا يقصد أن يحصر عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لما يبين أنه لم يشهد من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه السبع فقط الله تعالى أعلى وأعلى طيب. حديث السادس عشر قال المطرين رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبدالله الانصارين حدثنا حميث أن أنا سمحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أطار ستاغ الله عن الحصاص <تصفيق> قال بخاري رحمه الله تعالى حدثنا المكي بن نبراهيم قال حدثني يزيد وحده بعبيب عَنْ سَلَمَ تَبْلِقَتْ وَعِقَادْ لَمَّا أَنْسَهُ يَوْمَ فَتَهُ خَيْضًا أَوْقَدْوا النِّيران قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقتكم هذه النِّيران قالوا لُكُومِ, لكوم الْقُمُرِ الْإِنسِيَةِ قال أَهْرِكُوا مَا فِيهَا وَاكْسِرُوا خُدُورَهَا فقام رجل من القوم فقال نغرقها فيها ونقصرها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهلا فذلك الحديثان قد تقدم الكلام عليهما فيما قبل فلا حاجة للأعادة وبهذا يعني نشره في المجلس القادم إن شاء الله في الحديث 18 صلى الله على محمد وعلى آله سلم ومن تقلوا درس المنهج